قال المعترض الذي عثمان المنصور وظهر كلامه هذا ان النجاشي ملك الحبشه الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه رضي الله عنهم حين اخبره جبرين عليه الصلاه والسلام بموتي انه بكلامه هذا كلامه محمد كافر ليس بمسلم حيث لم يصرح بمعادهه قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثه وكذلك امراه فرعون التي قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومؤمنو ال فرعون الذي يكتم ايمانه فهو والنجاشي والصحابه جعفر واصحابه الذين هاجروا الى الحبشه رضي الله عنهم كفار بهذه العباره كما ترى عند هذا الرجل اذا لم يصح اسلامهم على قولي حيث لم يصرح بعداوه الحبشه هذا كلام عثمان ابن منصور ومراده بقوله فالظاهر كلامه لازال الحديث فيما يتعلق بموالاه المشركين والتصريح بالعداوه الذي ذكره سابقا وشكر حم تعالى لم يضم كلامه بعضه الى الى بعض فيرد عليه مره واحده فقوله فالظاهر كلامه ما سبق بيانه من قوله فاذا عرفت هذا عرفت ان الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله وترك الشركه الا بعداوه المشركين والتصريح لهم بالعداوه والبغض كما قال تعالى لا تلدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر هذا الكلام نقله عثمان بين الشيخ فيما سبقنا فيه حذفا فيما يتعلق بكلامه على بعض المواضع اسير والشاهد هنا ان من لم يصرح بالعداء والبغضاء حكم الشيخ بانه لم يصح اسلام لا يستقيم له اسلام ففهم هذا ان عدم الاستقام المراد بها ماذا عدم صحه الاسلام والشيخ رحمه الله هنا رد عليه ولكن في رده شيء منا للتفريق يحتاج الى الى جمعه من اجل فهم من اجل فهمه وكان في اول امره ما يتعلق به العهد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم اجمعين كانوا يصرحون به بحداوه المشركين بمعنى انه ينطق به بسب الهه المشركين وهذا ثابت في السير النبويه وهو معناه الشيخ رحمه الله تعالى سيمه من يعيش بين المشركين ولم يعني به من يعيش بين المسلمين ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في النبوات الجزء الثاني صفحه 847 قال كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم اولما انزل عليه الوحي وكانت قريش اذ ذاك تقره يعني ما انكرت عليه ما انكرت اول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرت عليه قريش ولا ينكروا عليه يدعو الى التوحيد ويدعو الى الاسلام ولا ينكروا عليه الى ان اظهر عيب الهتهم وديني ولما اظهر عيب الهتهم يعني سب الهتهم و سب دينهم حينئذ عادوه بالمعاده الظاهره والاذيه الظاهره قال الى ان اظهر عيب الهتهم ودينهم وعيب ما كان عليه اباؤه وسفه احلامهم فهنالك عادوه واذوه وهذا عمده الشاعر رحمه تعالى في هذا الباب عمدته في في هذا الباب ان من يعيش بين المشركين وكان قادرا لابد من قيد ال16 سينص عليه الشاعر رحمه تعالى حنيذ لا يسقط عنه التصريح به بالعداوة لا بد من التصريح بالعداوة ومرة معنى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تصريح بالعداوة وإبطال لما عليه المشركون قال رحمه الله تعالى وَسَفَّهَ أَحْلَامَهُمْ فَهُنَالِكَ عَادَوهُ وَآذَوهُمْ وكان ذلك جهادا باللسان قبل أن يؤمر بجهاد اليد قال تعالى وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُ وجاهدهم به جهاداً كبيراً به أي بالقرآن فكان ثم الجهاد في مكة وإنما لا يعنى به الجهاد بالسنان وإنما الجهاد باللسان وهذا هو الأصل كما ذكرنا أن الأصل الذي اعتمد عليه الشيخ محمد رحمه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي إلا بمعادات بإظهار المعاداة والتصريح للمشركين بسبب آلهتهم وعيب دينهم وما هم عليه ولكن هذا دلت الأدلة على أنه مقيد وإنه بالاستطاع يعني إذا كان عاجزا يسقط عنه التصريح باللسان ويبقى ما يتعلق به القلب فلا يسقط بحال من من الأحواله ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الدرر جزء الثاني صفحة 109 الدرر جزء الثاني صفحة 109 قال ولو يقول رجل أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق لكن لا أتعرض لا تول عزة هذا ما يتعلق بالاعتقال قال لا اتعرض لا يعنوني هل يدن هل يصح اسلامه اجاوب لا لا يصح لا بد من وجود العداوه والبغضاء في القلب واصلها انما يكون في في القلب قال ولو يقول رجل انا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو على الحق لكن لا اتعرض لات والعزه ولا اتعرض ابا جهل وامثاله ما علي منهم ما علي من هؤلاء المشركين ولا علي من هؤلاء اليهود والنصارى الى اخره ما صح اسلامه لا صحه اسلامه قال ما على يمينهم لم يصح اسلامه لم يصح اسلامه وهذا لا خلاف فيه لا نزاع فيه البت ان من اعتقد بقلبه انه لا يعنيه المشركون مطلقا حينئذ يكون كافرا يكون مرتدا عن عن الاسلام هل حقق الكفر بالطاغوت الجواب لا لان البغضه والعداوه اصل وجزء من الكفر به بالطاغوت والمراد به ما يتعلق به بالقلب وقال كذلك شيخ محمد رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني صفحه 121 ومعنى الكفر بالطاغوت ومعنى الكفر به بالطاغوت ان تبرأ يعني تتبرأ بحذف حد التاءين ان تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من كل ما يعتقد فيه غير الله من جن او انس او شجر او حجر او غير ذلك لابد ان يتبرأ منه وتشهد عليه بيب الكفر والضلال يعني تحكم عليه بيب الكفر وتبغضه ولو كان انه ابوك او اخوك فاما من قال انا لا اعبد الا الله يعني اتى بالتوحيد لفظا اتى به بتوحيد قال لا اعبد الا الا الله وانا لا اتعرض الساده والقباب على القبور وامثال ذلك فهذا كاذب في قول لا اله الا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بيب الطاغ يعني انتفى عنده الأمراض قال ولم يؤمن بالله ولم يكفر به بالطوض حين إذن انتفى عنده الأمراض انتفى عنده الشرطاء والتمسك بالكلمة مبني على هذين الشرطين فإذا انتفى يا انتفى التوحيد وإذا انتفى أحدهما ولو في ظاهره في اعتقاده هو أنه لا يتصور انتفى حديما دون آخر حين إذن كذلك انتفى الكلمة إذن التبرئ من الطواضي الداخل فيها داخل فيه مفهوم الكلمه ولذلك سبق كلام الشيخ رحمه الله ان بمجرد النطق لا اله الا الله صرح به بالعداوه وقال الشيخ محمد كذلك بالدوره الجزء الاول صفحه 182 الثانيه يعني المساله الثانيه ان الذين اقروا بالتوحيد والبراءه من الشرك تبرؤوا من من الشرك ولا يتصور البراءه من الشرك الا بالبراءه من المشركين كلاهما بمعنى بمعنى واحد تبرأ من الشرك معناه تبرأ من المشركين وتبرأ من المشركين معناه تبرأ من, من الشرك اما وجود البراءه من الشرك دون البراءه من المشركين هذه لا يوجد لها قال اختلفوا يعني الذين اتوا بالتوحيد اختلفوا هل توجب هذه يعني الكلمه العداوه والمقاطعه او انها كالسرقه والزنا السرقه والزنا لا توجب المقاطعه من كل وجه ولكن كلمه التوحيد هل توجب المقاطعه مع الكفار من كل وجه ام انها بمنزله فاعل الزنا والسرقه معنه يقاطع من وجه دون وجه ويهجر من وجه دون وجه يعلم الولاء والبغضاء والعداوه والبغضاء تكون ماذا باعتبار ما فيه من اسلام وباعتبار ما فيه من من معصيه فيحب من وجه ويبغض من من وجه هل الكافر كذلك جوابه لا جوابه لا فالكلمه تدل على المقاطعه والبغضاء والعداوه من من كل وجه قال فحكم الكتاب بينهم فافتلف هل توجب المقاطعه منها كالكبائر فحكم الكتاب بينهم بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله رسما لا تجد قوما يعني لا يوجد مؤمن يزعم انهم على الاسلام على الايمان ثم يقع منه ماذا محاده للكفار هذا لا وجود له يعني يتنافيان كما قال التيميه رحمه الله تعالى فإذا وجدت المودة للكفار حين إذ انتفى انتفى التوحيد وإذا وجد التوحيد وكان علما وعملا انتفت مودة المرشدكين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن ولي الله والمؤمنون قال المصنف كذلك الشيخ محمد قال شيخ محمد رحمه الله تعالى الثالثه ان الذين اقروا بان الشركه اكبر الكبائر اختلفوا هل يقاتلوا من فعله اذا قال لا اله الا الله فحكم الكتاب بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتم اذا بهذه النصوص بين مصنف رحمه الله تعالى او بين الشيخ محمد رحمه الله تعالى مراده بكونه لا يستقيم له اسلامه اراد به ما يتعلق بالعداوه والبغضاء التي تكون فيه في قلبه وام التصريح فهذا فيه كلام للي اهل العلم ومر معنى في شرح رساله اصل الدين الاسلام ان ثم فرقا بين بين النوعين ولذلك قلنا مساله اظهار العداوه اظهار العداوه تصريح بها غير مساله وجود العداوه فاظهار العداوه هذه تسقط عند العجز تسقط عنده عند العجز اما عند عدم العجز فلا تصغر وفي الدرر الجزء الثامن صفحه 358 ما يبين مراد الشيخ عبد اللطيف هنا رحمه الله لانه كما ذكرت لم يجمع كلامه وقد يشكل في بعض المواضع فاذا رجعت الى كلامه الصريح في مواضع اخرى تبين لك ما يشكل في هذا المكان قال هنا في الدرر الجزء الثامن صفحه 358 سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن صاحب المصباح عما كان في سلطان المشركين يعني في اراضي المشركه في, في ديار المشركين اذا ثم فرق بين الديارين من كان بين المسلمين وبين ومن كان بين المشركين فرق في اظهار العداوه في الموضعين لانه في ديار المسلمين قد لا يوجد طواغيت ما تتبر منها قد لا قد لا يوجد حينئذ لا يقال ما لا بد من التصريح اما في ديار المشركين فلا بد من ذلك لانهم موجودون امامك قال كان في سلطان المشركين وعرفت توحيده وعمل به ولكن ما عاده عرف التوحيد وعمل به لكن ما, ما عاده يعني انتفت المعاده ولا فارق اوطانها فاجاب شمس الدين لطيف رحمه الله تعالى هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصوره الامر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به لانه لا يتصور انه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشرك لانه اتى بالمعاده ولا يعادي مفهومه الأصلي لهذه التركيم ماذا أنه لم تكن معاداة في قلبه إذن كيف عرف التوحيد ولا يعاد المشركين بينهما تعارض أو لا بينهما تعارض ومن تصور أنه يوجد توحيد مع عدم المعاداة فعنده خلل في تصور التوحيد عنده خلل في تصور التوحيد قال رحمه الله تعالى لأنه لا يتصور أنه يتصور يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين لا يجتمعان كما نقول دائما الاسلام والشرك لا يجتمعان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كذلك وجود التوحيد مع عدم المعاداه لا يجتمعان اذا قيل انه موحد معناه ماذا ما لا قلبه ب معاداه الكفار والمشركين واذا قيل بانه لم يعادي معناه ليس موحدا قال ولا يعادي المشركين ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به هو كذلك والسؤال متناقض وحسم السؤال مفتاح العلم قال واظن مقصودك يعني السائل من لم يظهر العداوه لا يقال ماذا لم يعادي لم يعادي معناه لم يكن في قلبه معاده ولا بغضاء فالنفي لي لاصل المعاده هذا لا شك انه لا يجتمع مع مع التوحيد انما اراد السائل انه لا يظهر يعني لا ينطق لا يصرح قال واظن مقصودك من لم يظهر العداوه ولم يفارق بقي في اراضي المشركين ومساله اظهار العداوه غير مساله وجود العدا اذا الشاطب لطيف رحمه الله يفرق بين امرين وان كان هنا في ظاهر كلامه في مواضع انه لا يفرق بين بين الامرين لكن اذا جعلت هذا مع ذاك فهمت مراده رحمه الله انه انما يعني فيما يتعلق بنفي الاسلام اذا انتفت العداوه من القلب واما اذا وردت ولم ينطق هذه مساله اخرى يفرق بين العاجز وغيره قال ومساله اظهار العداوه غير مساله وجود العدا فالاول الذي هو اظهار العداوه يعذر به مع العجز والخوف يعذر به مع العجز والخوف يعني يثبت له وصف الاسلام اذا كان عاجزا او خائفا لقوله تعالى الا ان تتقوا منه تقع في نص فيه فيه نص والثاني الذي هو وجود العداوة في القلب لا بد منه لا بد منه لا فراق للمسلم الوحد منه لا بد أن يبغض ويعاد المشركين ويكون فيه في قلبه قال لأنه يدخل في الكفر بالطاوط فهو جزء من أجزاء الكفر بالطاوط وهذا مر معنى أنه لا بد من أصله وأنه داخل في مفهوم الكفر بالطاوط قال وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كله لا ينفك عنه المؤمن فمن عصى الله بترك اذهان العداوه فهو عاص للله لا نقول كافر لا نكفره انما نقول ماذا هذا عاص للله تعالى فاذا كان اصل العداوه في قلبه فله حكم امثاله من العصات فاذا اضاف الى ذلك ترك الهجره فله نصيب من قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم لاكنه لا يكفر لكنه لا لا يكفر لان الايه فيها الوعيد للتكفير واما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوه فيصدق عليه قول السائل لم يعادي المشركين فهذا هو الامر العظيم والذنب الجسيم واي خير يبقى مع عدم عداوه المشركين والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجره قال تعالى يا عبادي الذين امنوا ان الارض واسعه فايايا فاعدمون وسيأتي كلامه هنا في المصباح في نص واضح بين يبين لك المجمل الذي قد وقع في بعض كلامه قال والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة الشيخ محمد رحمته تعالى لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة أو أنه يكفر بترك التصريح به بالعداوة يعني الشيخ لا يكفر وكذلك الشخص في نفسه لا, لا يكفر إذا لم يصرح بالعداوة بشرط أن لا يكون الا يكون ثم مواله وموده من حول ذلك الا بده من هذا القيد قال والشيخ لم يقل انه يكفر بترك التصريح بالعداء او يكفر بل قال لا يستقيم له اسلام ومعلوم ان قول لا يستقيم له اسلام هذا له وجه اما انه لا يستقيم باعتبار الكمال اذا وجد اصل العداء والبغضاء في قلبه لانه اذا ترك التصريح قد يكون مفرطا حينئذ يكون ماذا يكون ترك واجباً وإذا ترك واجباً لا يستقيم له الإسلام لأنه ناقص بل قال لا يستقيم له إسلام فيصدق حين currently هذا اللغض لا يستقيم له إسلام بحصول الإسلام مع استقامته وهذا يجري في كل من ترك واجباً أو فعل محرماً كما قرره تقي الدين في كتاب الإيمان يعني يكون إسلام ناقص ويكون إيمانه ناقص لأنه فوت أو ترك واجباً أو فعل محرماً واما ما يتعلق بالقلب فهذا حين اذا يسقط عليه الوصف من اصله لا يستقيم له اسلام يعني من من اصله اذا فرق بينه ها وجود العداوه في القلب لا يصح معه اسلامه بالتا لانه داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت فلم يكفر بالطاغوت وبين ماذا بين التصريح به بي بالعداوه الشيخ محمد رحمه الله انما ينفي الاسلام عمن نفى او انتفى في حقه الاول وهو وجود العداوه فيه في قلبه وان كان الكلام محتمل فيه بعض المواضع فيفسر بعضه ببعضه قال ش عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على عثمان في الدرر الجزء ال11 صفحه 575 له رد المقامات كلها فيه رده على عثمان بن منصور لكن اوضح من كلام ش عبد اللطيف هنا فيه في, في المصباح ش عبد اللطيف من هذا التاسيس جمع كلام داوود بن الجرجس ورد على رتبه يعني وهنا لم يرتب فوقع اشكالات القعاش قال قال عبد الرحمن رحمه الله تعالى فالجواب اما اعتراضه يعني عثمان على شيخنا في استدلاله بالايه على تحريم مواده المشركين فخطا بين شهر محمد رحمه الله تعالى استدل بالايه على انه يحرم وهذا لا شك انه مخالف للنص النصوص واضحه بينه تدل على تحريم مواده المشركين لا تجد قوما يوادون قال والدون هذا فعل مضارع قال في خطا مبين فشيخنا رحمه الله انما قال بحكم القران ان من فعل الشرك الاكبر فهو مشرك تحرم موادته هل هذا فيه نزاع ليس فيه نزاع كيف يخالف الشغل عم الله تعالى لكنه قال كما مر معنا اين هؤلاء اين هؤلاء ماذا لان هؤلاء يقول لا اله الا الله وفعل الصلاه والزكاه والصوم اذا لا يتصور انهم مشركون بل هم مسلمون قال ان من فعل الشرك الاكبر تحرم مودته وكذلك ارباب المعاصي اذا اصروا عليها تحرم مودتهم كما هو الواقع في كثير من الانصار فهذا هو الحق الذي دلت عليه الايات لا ينازع في هذا من عرف الواقع في الامه بعد القرون الثلاثه المفضله من الشرك الاكبر فاذا كان عباده الاموات بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وقع ممن كان يعبدهم كما يفعل عند عبد القادر بالعراق وكما يفعل بالشام ومصر ومن نحا نحوهم من الاعاجم وغيرهم فان هذا هو الشرك الاكبر الذي الادله عليه وعلى تحريمه اكثر من ان تحصر فانه هو الذي دلت عليه الايه من تحريم مواده المشركين وصح الاستدلال بها كما عليه عمل الصحابه في من عبدت لات والعزه مناته والاصنام وغيرها من قريش وغيرهم سواء بسواء لا فرق لا فرق بين ما نزل في المشركين أصليين ومن فعل فعله بعد ذلك فإن شرك هؤلاء أي المتأخرين أغلظوا من شرك أولئك المشركين يعني الأولين على ما اختاره الشيخ رحمه تعالى في قاعدة الرابعة من قواعدة الأربعة من وجوه لا تخفى على ذوي البصائل فإذا كان يعتقد أن هذا الذي يفعل عند القبور والمشاهد ليس بشرك هذه مسألة أخرى لأن المخالفون نوعان اما ان يقول هذا ليس بشرك فالخطاب معه خطاب اخر واما ان يقول نعم هذا شرك لكنهم لا لا يكفرون فهم على مرتبتين قال هنا فاذا كان يعتقد ان هذا الذي يفعل عند القبور والمشاهل ليس بشرك فقد وافق على هذا الاعتقاد من كان يعبد اللات والعزه لانهم يعتقد انهم ليسوا على شرك بل على مله ابراهيم ومناته وهبل سواء من قريش وغيرهم فانهم نصبوا العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن عباده هذه الاوثاء فهذا عصر عظيم يتبين به المسلم من الكافر والمخلص من المشرك ولا عبره بمن زين الشرك ورضي بهم وهم الاكثرون عددا في السالفين والخالفين في السالفين والخالفين كما قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض ضلك عن سبيلنا الى قوله وانهم الا يخرصون وقال كذلك شمو الرحمن رحمه الله تعالى في الدرر الجزء ال11 صفحه 539 اذا عرفت ذلك فانه قال في الاعتراض اي عثمان ظاهر هذا الكلام ان النجاشي ملك الحبشه كافر لانه قال ما لم يصرح بالعداوه فهو كافر لم يصح اسلامه لا يستقيم له اسلام اذا النجاشي كافر وجعفر كافر الطريقه هي الطريقه يلزمك تكفير ماذا النجاشي فالزموه بما لا يلزم الزموا بما لا يكفر النجاشي ويكفر مؤمن الفراعون ووصلوا الى ال ا ابراهيم الله الاستاذ قال ظاهر هذا الكلام ان النجاشي ملك الحبشه كافر حيث لم يصرح بعداوه قومه من النصارى وايضا جعفر صحابي رضي الله تعالى واصحاب الصحابه كفاه حيث لم يصرح بعداوه الحبشه وكذلك مؤمن ال فرعون فيا لله العجب هذا يقول عثمان فيا لله العجب ما اعمى عين الهوى عن الهدى يعني اعمى الله تعالى عين الشيخ محمد رحمه الله فنقول تامل كيف جعل ما تضمنه الكتاب والسنه هذا كلام الشيخ عبد الرحمن تامل كيف جعل ما تضمنه الكتاب والسنه عمى عن الهدى واما الجواب عن الاعتراض فاقول لقد عميت بصيرته عن فهم كلام شيخنا رحمه الله فانه رحمه الله اراده الشيخ محمد وهذا توجيه حسب من شبد الرحمن قد يكون أجود ممن ذكره شبد اللطيف هنا في هذا الكتاب قال فإنه رحمه الله أراده شمح محمد أنه لا يستقيم إسلام أحد حتى يصرح بعداوة المشركين وبغضه وهذا صريح كلامه ومراده رحمه الله أن من لحق بالمشركين في بلاده من لحق بالمشركين في بلاده إذن البحث خاص ليس على, على إطلاقهم قال وحصل لهم منه موادة ومدهنة وموالات فعل ذلك باختياره يعني من كان يعيش بين المشركين أنه قد عرض نفسه للوعيد الشديد وفعل ما ينافي إسلامه ولهذا المعنى سدل رحمه الله بقوله تعالى لا تدد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله الآية فعلم أن كلامه شمحمد لا يستقيم له إسلام فعلم ان كلامه في من اظهر الموده لاهل الشرك والمداهنه لهم وام النجاشي فانه اظهر المخالفه لهم اعلن صريح ايمانه هذا محفوظ في السنه المتواتره والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقران لما قرئ عليه جعفر رضي الله عنه صدره سوره مريم اذعن وصدق وقبل وشهد بان هذا هو الحق وشهد بان هذا هو الذي يعتقده في عيسى عليه السلام بمحضر من بطارقته وذكر بعض المفسرين انه بكى حتى اخضل لحيته وبعث الوفد من الحبشه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المفسرين انهم 50 يعني بعث 50 الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال اكثر وبعضهم قال دون ذلك اقوال ثلاثه فلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم فانقلبوا مؤمنين مصدقين وأنزل الله فيهم وهؤلاء رجعوا إلى الحبشة أنزل الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان إلى آخر الآيات إلى أن قال فأثبت لهم الإيمان في الآية فلهم أجران على الإيمان بنبيهم والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن النجاش أعلن إسلامه وصرح به عداوة النصارى وأيضا فإن قريشا لما بعثوا عمر بن العاص إلى النجاشين ليردع إليهم من هاجر إليه فغضب غضبا شديدا انتصر لي صحابة رضي الله تعالى عنهم خاف عمرو ان يقع به ورد هداياهم اليهم هذا تصريح وحضر جعفر واصحابه رضي الله عنهم فتكلم بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يعني جعفر ما ما خاف وما كتم ما عندهم بل بين ما يتعلق بعيسى عليه السلام عبد الله ورسول هذا تصريح او لا تصريح لان اذا كانوا يعبدون عيسى وقال عبد الله اذا ما بعده من من طعن بين انهم يعبدون ماذا يعبدون عبدا قال فتكلم بالحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في السير والتفسير وقال له من نجاشه مخاطبا لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي أي آمنين فأنتم سيوم أي آمنون بأرضي من سبكم غرما وعيد هذا هذا وعيد من سبكم غرما هذه نصرة للتوحيد أو لا هذه نصرة للتوحيد ونصرة لي لأهل التوحيد فأظهروا دينهم يعني جعفر ومن معه ووحدوا ربهم لا يمنعهم منه مانع ولا يعارضهم معارض فما حصل منهم لمن كان هناك من النصارى موالاه ولا ركون اليهم ولا شيء مما يكره الله بل اظهروا التوحيد ودعوا واسلم من اسلم وانما صاروا دعاه الى الله وصاروا سببا لاسلام من اسلم من, من الحبشه فاين هذا ممن داهن وركن واظهر الموافقه للمشركين في شرك كحال المعترض فانه ينادي في رسائله بموده اهل الشرك ومحبتهم والثناء عليهم وتعظيمهم بانتصابهم لمعادات الاسلام واهله فمثلك ايها المعترض هو الذي عناه شيخنا لان من فعل هذا الفعل الذي فعلته لم يكن مسلما لم يكن مس لانه عاش بين المشركين واظهر لهم هذه الموده والمحبه ولم يصرح بكفرهم ولا نحو ذلك لمحبه الشرك واهله وبغضه التوحيد واهله وهذا ينافي حقيقه الاسلام واما مؤمن ال فرعون اذا ما التزم او الم الشئ النجاهي باطل وكذلك ما يتعلق به صحابه جعفر ومن ومن معه واما مؤمن ال فرعون فقد قام على فرعون وملائه مقاما عظيما نص القران ايات متواليه فانا صحاهم محذرهم وانذرهم وخوفهم عقاب الدنيا والاخره وابدا واعاد في نصحه ودعوته وقال يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد اذا انتم على باطل او على حق على باطل قطعا فظهر لهم ايمانه ودعاهم اليه وقال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا لذلك يكتم ايمانه قبل ان يصرح كان ثم اظهر ايمانه هذه الايات تدل على ماذا على انه لم يلتزم كتم ايمانه مطلقا بل كان يكتم ايمانه فلما راى فرعون أنه يريد البطس بموسى حين ذي أظهر إيمانه فتكلم بما, بما تكله فلم يكن حين ذي ماذا كاتم الإيمان مطلقا قالوا قد قام على آل فرعون مقام أنبيائه فما داهن في دينه ولا كتمه بل أظهر المخالفة لفرعون وقومه هذا واضح بي فما حصل منه إلا ما يحبه الله ويرضاه ولهذا ذكره الله في كتابه وأثنى عليه فإن هذا ممن قال للمشركين الذين اتخذوا الأنداد وجعلوه شركاء لله في عبادته فإنه يريد البطس بموسى وتقرب اليهم بمدح وتعظيمهم وتهنياتهم بعداوه الاسلام واهله شرح لهم صدره احبهم لما بدر منهم من نصره الشرك وانكار التوحيد اذا لا الزام بما يتعلق بما بما ذكره فرق بين اولا وجود العداوه وبين اظهار العداوه الزام بالنجاشي ومن معه قلنا هذا الزام ليس به في محله بل هو باطن وله كذلك جواب اخر سبح الرحمن رحمه تعالى في الدرر الجزء ال11 581 قال واما قوله ظاهر هذا الكلام ان النجاشي ملك الحبشه كافر حيث لم يصرح بمعادهه قومه من النصارى فالجواب من وجوه الوجه الاول انه الاعتراض على حكم القران بتحريم مواده المشركه ما دام ان التحريم ثابت عين اذن لا يصح ان نعترض عليه بماذا يلزمك الزمك صح ولا لان مساله الالزام هذه جاءت من جهه الفهم والنص واضح بين بل النصوص متواتره في الدلاله على اثبات ما تحريم مواده المشركين فهو حاول ان يزلزل الحكم بما بهذه الزمان وهذه من قبيل القياس ومن قبيل الفهم اذا اذا ثبت الحكم الشرعي فلا فلا اعتراض قال انه لا اعتراض على حكم القران بتحريم مواده المشركين هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان المهاجرين الى الحبشه هاجروا للامن على دينهم حيث لم يجدوا عن ذلك بدده يعني فراقا اذ لم يجد بلدا ولا قبيله يامن فيها غير الحبشه وهذا في اول الدعوه يعني من الاحكام التي قد قال بانها قد جاء بعدها ما ينسخ بعضها وهذا في اول الدعوه قبل ان تفرض الفرائض وتنزل الايات في الاحكام وبيان الحلال من الحرام واعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاه واخذوا عشرا بمكه لم تفرض عليهم صلاه ولا زكاه ولا صوم ولا حج فما يتعلق باحكام الهجره من باب اولى واحرى ان ياتي بعد ذلك من الاحكام الشرعيه ما يكون ماذا هو العمدة وما يكون سابقا يكون ماذا لكل ضروره نحويه يعني في وقت لا تسر على جهه الدوام ولذلك كانت الهجره من مكه الى الحبشه وكانت الحبشه في اصل بلد كفر ويستدل بعض المعاصري على انه يجوز او ما يسميه بالهجره الى بلاد الكفر بهذا النص او بهذا الفعل اولا ليس من بلاد المسلمين الى بلاد الكفر بل هي من مكه وكانت بلدا بلدا كفر وليست هي الهجره الشرعيه ليست هي هجره الشرعية. ثم هذا كان قديما بمعنى انه لم تكن الاحكام قد بينت بعده فلرجع الى الى المتاخر فيما يتعلق بشرعيه الهجره فهجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه منها تؤخذ ماذا الاحكام واما قبل ذلك فلن قالوا اعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاه واخذوا 10 بمكه لم تفرض عليهم صلاه ولا زكاه ولا صوم ولا حج وكذلك احكام الهجره والجهاد كل هذا انما نزل بعد ذلك بعد البعث اراد الشيخ رحمه الله ان يبين ماذا ان هذه القصه كانت في اول في اول الاسلام حينئذ لا تاخذ منها احكام شرعيه الوجه الثالث ان النجاشي اسلم وطائفة من قومه كذلك أسلموا فلهم حكم الظهور وذلك معروف في السير والتفسير فإذا ظهر الإسلام في بلد لم تحرم الإقامة بها على من صان دينه وأظهره لأنه حتى السفر كما مر معنا في هذا الكتاب أن السفر إلى بلاد الكفر والمعاصي هذا مقرون بماذا هل يمكن أن يظهر دينه أو لا فإن أمكن أن يظهر دينه فلا يشكال ولذلك لو اسلم من هو من اهل بلاد الكفر هل تجب عليه الهجره او لا اذا امكن اظهار دينه لا تجب بل تسحب واما اذا لم لم يمكن اظهار دينه هل وجبت عليه الهجره اذا من اظهر دينه وقدر على ذلك ولم يعجز عليهن لا باس ان يبقى في في بلده كذلك ما يتعلق بجعفر وكذلك ما يتعلق ببل النجاش وكان النجاش فيه تفصيل اخر انما ما يتعلق بجعفر قد اظهر ماذا دينه عليهن لا اشكاله في الاعتراض قال الوجه الثالث ان النجاشي اسلم وطائفه من قومه كذلك اسلموا فلهم حكم الظهور وذلك معروف في السير والتفسير فاذا ظهر الاسلام في بلد لم تحرم الاقامه بها على من صار دينا واظهره وكذلك جعفر واصحابه صلى الله دينهم بما جرى لهم من النجاشي قال من سبكم غرم هكذا قال النجاشي فمن تابعهم في تلك البلاد قبل منه ومن لم يتابعهم لم يتبعوهم ولم يلتفت اليه فاظهر دينهم على رغم منكرها والايات لا تتناول مثل هؤلاء اذا ادخال هؤلاء النجاشي ومن معه في الايه هذا باطل فاسد لا تشمنهم المعنى غير غير موجود قال بحيث لم تحصل منهم موده لمشرك ولا موافقه لهم فاين هذا ممن يواد المشركين ويظهر لهم محبته ومعاشرتهم فهذا الذي لا يبقى معه ايمان واما مؤمنو آل فرعون فحذر وانذر ودعاهم بالترغيب والترهيب وخوفهم من الكفر والتكذيب قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا الايا فاخرجه الله منهم ونجا مع بني اسرائيل لما اغرق آل فرعون سبحان الله اين ذهب عقل هذا الرجل فلا يدري ما يقول ففاته من العلم المعقول والمنقول وامما ما يتعلق بالنجاشي قال, قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الاول صفحه 247 قال كما امن به النجاشي ملك الحبشه وكان نصرانيا هو وقومه وكان ايمانه به بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول امر النبي صلى الله عليه وسلم من اوائل من, من اسلم لما كان اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفين بمكه بهذه الا مستضعفين بمكه لان حال الامه يختلف استضعافا وقوه مستضعفين بمكه وكان الكفار يظلمونهم وياذونهم ويعاقبونهم على الايمان بالله ورسوله فهاجر منهم طائفه مثل عثمان ابن عفان انظر هذا اجله الصحابه ويريد الزام الشيخ محمد رحمه الله في لتكفيره انه انه يلزم تكفير جعفر ومن معه من هم الذين مع جعفر قال مثل عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام وعبد الله بن مسعود وجعفر بن ابي طالب وغيره من الرجال والنساء اليه وكان ملكا عادلا فارسل الكفار خلفهم رسلا بهدايا ليردهم اليهم فامتنع من عدله ان يسلمهم اليهم حتى يسمع كلامهم فلما سمع كلامهم وما اخبروه به من امر النبي صلى الله عليه وسلم امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واواهم امن واواهم ولما سمع القران قال ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحده ولما سالهم عن قول في المسيح عليه السلام قالوا نشهد انه عبد الله ورسول اظهر ماذا اظهروا ما يعتقدون في معبود النصارى وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول التي لم يمسها رجل فقال النجاشي لجعفر ابن ابي طالب والله ما زاد عيسى ابن مريم على ما قلت هذا العود فنخرت اصحابهم فقال وان خرتم وان خرتم وبعث ابنه وطائفه من اصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر ابن ابي طالب نخر يعني ماذا اظهر صوتا قريبا ما يكون من الانف وقدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر قد ذكر قصتهم جماعه من العلماء والحفاظ كاحمد ابن حنبل في المسند وابن سعد في الطبقات وابن معين في الحلية وغيرها وذكرها اهل التفسير والحديث والفقه وهي متواتره عند العلماء يعني هذه القصه متواتره وقال قبل ذلك في الجواب الصحيح صفحه 202 الجزء الثاني والله تعالى انما اثنى على من امن من اهل الكتاب كما قال تعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الايه وقد ذكر اكثر العلماء ان هذه الايه الاخرى في ال عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم تمكنه الهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى عليه لما مات لأجل هذا فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة كما يصلي المسلمون على جنائزم إلى آخر كلامه رحمه وتعالى وله كلام كذلك فيه فتاول جزء التاسع عشر كلام كذلك فيه ويتعلق به بالنجاش واما مؤمن آل فرعون قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقد كان هذا الرجل يكتم ايمانه وقد كان هذا الرجل يكتم ايمانه عن قومه القبط فلم يظهر الا هذا اليوم حين قال فرعون ضروني اقتل موسى فاخذت الرجل غضبه لله عز وجل وافضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر كما ثبت بذلك الحديث ولأعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قول وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لأجل أن يقول ربي الله إذن هو كان كاتما ثم بعد ذلك أظهر ولا شك أن الآيات التي ذكر الله تعالى فيها إفصاح إذن هذا تلخيص لما ذكره إما تدعو فيما يتعلق بهذه الشبهة أولا أن كلام الشيخ رحمة الله تعالى لا يستقيم له إسلام فصل هو هو بينهما ان مراده ما يتعلق بوجود البغضاء والعداوه فيه في القلب ثم ما يتعلق بمن يكون بين المشركين فاذا اظهر مودته وموالاه المشركين انتقض عنده الاسلام اما من يعيش بين المسلمين هذا لا يشترط فيه ان يصرح لا ليس ثم من, من يصرح قال هنا فاسم قال المعتدل فالظاهر كلامي شيخ محمد ان النجاشي ملك الحبشه الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم حين اخبره جبريل عليه الصلاه والسلام بموتي انه بكلامه هذا كافر ليس بمسلم هذا الزام ما لا يلزم حيث لم يصرح بمعاداه قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثه وهذا كذب بل صرح وكذلك امراه فرعون التي قالت ربي الايه ومؤمنه ال فرعون ربنا صرح وابين قال الشيخنا فيه ردي فيقال الله اكبر ما اكثر ما في هذه الكلمات اليسيره من الكذب والظلم والتحريف والجهل وجوابها من وجوه الاول ان يقال ليس ظاهر كلامه كما محمد رحمه الله ان النجاشي ومن ذكر بعده لم يصح اسلامه ليس بلازم لهم وليس في كلامه ما يدل على على ذلك هذا كذب محض وافتراء ظاهر لانه قد ثبت ان النجاشي قد صرح بمعادوتهم والبراءة من مذهبهم وراغمهم إذا نوجد عنده ماذا التصريح زيادة على التصريح بالعداوة وقد قال وإن خرتم نخر كما عرفنا صوت الأنفي يعني تكلموا بصوت مع ماذا غضبوا ولجاجا وقد قال وإن خرتم لما صرح بعبودية عيسى عليه السلام حين قرأ جعفا صدر سورة مريا سمعوا البطارقة وهم أهم شيء لا يلزم من ذلك أن يصرح لكل أحد وقال صرح من عنده ولي لمن عندهم من البطارقه وكفى قال وما فيا من ذكر عيسى فقال النجاشي والله ما زاد عيسى على هذا فنخرت بطارقته فقال وان نخرتم فاي جهاد وتصريح وعداوه ابلغ من هذا وهو قد فهم ماذا انه لابد ان يعلن لجميع حبشه انه ماذا دخل في الاسلام الا ما صح اسلامه وليس بلازم قال ومع ذلك نصر المهاجرين ومكنهم من بلاده وقال أنتم سيوم بأرضي أي آمنون من سبكم ندم ومن ظلمكم غرم فقد صرح بأنه يعاقب من سب دينهم وسفه رأيهم فيه وهذا قدر زائد على التصريح به بعدوته هذا جيد ولا يقول إن جعفرا وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشة ولا يصرحون بعداوة الكفار والمشركين إلا أجهل ورامه والعظمهم كذبا افتراءا وهل ترك جعفر واصحابه بلادهم وارض قومهم واختاروا بلاد الحبشه ومجاوره الاباعيد والاجانب وغير الشكل في المذهب والنسب واللسان الا لاجل التصريح بمعاداه المشركين لو كانوا يريدون ان يكتموا دينهم لبقوا لماذا في, في مكه وانما خرجوا من اجل ماذا اظهار الدين والبراءه منهم جهارا في المذهب والدين ولولا ذلك لم احتاج الى هجره ولا اختار الغربه ولكن ذلك في ذات الاله والمعادات لاجله وهذا الظاهر لا يحتاج لتقرير اولى غلبه الجهل ومراته فرعون قصتها وما جرى عليها من المحنه مشهوره في كتب التفسير لا يجهلها من له ادنى ممارسه وقد حكى الله في سوره التحريم قولها المشتمل على التصريح والبراءه من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين والظلم هنا هو الكفر الجلي ومؤمن آل فرعون قام خطيبا في قومه عائبا لدينهم مفندا لقيلهم ما قت لهم داعيا الى الحق والى الصراط المستقيم كما ذكر الله قصته وقررها في سوره حميم المؤمن غافم ومن طبع الله على قلبه وحقت عليه كلمه العذاب لم تفد فيه الواضحات ولم ينتفع بالايات والبينات الوجه الثاني انه هذا الوجه الاول فيما كان عليه النجاشي ومن معه يعني بين فيه ماذا انهم قد صرحوا بالعداوه هذا كافن هذا كافن في ابطال دعوه عثمان المنصور الوجه الثاني اذا ما دام انهم صرحوا لماذا يكفرون الشيخ بس كذلك هو الزمه به بالتكفير وهم قد صرحوا به بالعداوه اذا انتفى ماذا اللازم الوجه الثاني انهم قد تقدم عن الشيخ انهم قرر في اول كلامه واخره ان هذه العداوه لا يستقيم الاسلام بدونها هي التصريح بان الهتهم لا تضر ولا تنفع وهذا اذا كان بينهم اذا كان بينهم بين المشركين بسلطانه وقدر على ذلك لا بد من التقييد شيخ ما قيد لكن لا بد من التقييد ان لا يكون ماذا ان لا يكون عاجزا فان كان عاجزا حينئذ يسقط عنه ومر معنى ذلك في شرح رساله اصل الدين ولذلك نهى الله تعالى المؤمنين نبي صلى الله عليه وسلم معهم عن سب الهت المشركين لانه سب الله تعالى اذا يتعلق به المصالح والمفاسد واخذ العلم من هذه الايه القاعده العظيمه ان المفاسد كانت عظيمه حالذ ترد ولو بترك بعض المصالح وهنا ما دام انه قد ورد في القلب العداوه والبغضاء ولم يبقى الا التصريح ورحمه من الله تعالى بعبده اسقط عنه هذا الواجب قال هي التصريح بان الهتهم لا تضر ولا تنفع وان عبادتها من ابطل الباطل واضل الضلال وهذا يعتقده كل موحد وان لم صار موحدا ما صار موحدا لابد من عقيدته في القلب وهذا هو سب الالهتهم الذي انكروه وعابوا الرسول به فالكلام في نوع خاص والكلام في نوع خاص قد حصل من النجاشي ومراته فرعون ومؤمن ال فرعون ما هو ابلغ منه واصرح الوجه الثالث هذا الوجه الثاني فيه اجمال من الشيخ رحمه الله تعالى يقيد بما بما ذكرنا الوجه الثالث انه لو فرض العموم في كلام الشيخ فاصل العداوه البغضه والكراهه واصل الموالاه المحبه والموده ومعلوم ان الذين ذكرهم هذا الرجل قد صرحوا بمحبه الحق وكراهه الباطل كيف وقد امتحن عليه من امتحن هاجر فيه من من هاجر الوجه الرابع هذا الوجه الثالث فيه تقرير اصل العداوه واصل الموالاه وانها موجوده واذا وجدت حينئذ انتفى ماذا انتفت التكفيره انتفت التكفيره الوجه الرابع ان الشيخ قال اذا عرفت هذا عرفت ان الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله الا بمعادهه المشركين فان اريد اصل العداوه فقد تقدم الجواب اصل العداوه المراد به ما يتعلق بالقلب لانه قال في الوجه الثالث اصل العداوه البغضاء والكراهه ولا شك ان محل البغضاء والكراهه القلب واصل الموالاه للتوحيد واهله المحبه والموده ووجودها فيه في القلب والعمل والقول هذا دليل على ما في القلب دليل على ما في القلب قال فان اريد اصل العداوه فقد تقدم جوابه وان اريد عموم العداوه من كل وجه فالكلام في استقامته لا في حصول اصله وعنيذ قد يوجد الاصل ولا يوجد الكمال بمعنى انه اتى بالاسلام باصله وبقي ماذا بقي ان نصرح فالتصريح واجب اذا تركه لا يلزم منه ماذا نفي الاصل عنه كما هو عقيده السنه والجماعه في باب الايمان ان فاعل كبيره الذي ترك واجبا او فعل محرما انه لا يزول عنه اصل الايمان وانما يزول عنه ماذا كمال الايمان الذي عبر عنه الشيخ بالاستقامه هنا استقامه الاسلام اراد بها الكمال الذي ترادف الايمان المطلق هكذا وجهه الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال فان اريد اصل العداوه فقد تقدم جوابه وان اريد عموم العداوه ما يشمل القول الواجب من كل واجب في الكلام في استقامته لا في حصول اصله فالذي يفهم تكفيره من لم يصرح بالعداوه من كلام الشيخ فهمه باطل فالذي يفهم تكفيره من لم يصرح بالعداوه والشيخ هنا علق على التصريح والسابق كذلك علق على على التصريح ففيه شيء من الاضطراب شيء امي من الاضطراب فالذي يفهم تكفيره من لم يصرح بمعاداه من كلام الشيخ فهمه باطن وراه يضل لان اصل العداوه شيء والتصريح بها شيء اخر شيء اخر حينئذ قد يتعلق بماذا العجز فلا يتمكن من التصريح حينئذ لا يزنى في الاسلام عنه بل هو مؤمن قد يكون كامل الإيمان إذا كان عاجزا فالذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيء فهمه باطل ورأيه ضال لأنه محتمل قد دلت الآيات والأحاديث على أنه لا استقامة للدين بل ولا يطلق الإيمان إلا على من عاد المشركين في الله وتبرى منه مقتهم لي لأجله هذا كلام فيه شيء من الترابة قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية قال تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال الله الشيخ الإسلام في هذه الآيات أنها دالة على انتفاء الايمان الواجب بموالاه من حاد الله الايمان الواجب يعني لا اصل الايماني لا اصل الايمان مع ان هذه الايات كذلك فيها ماذا فيها تفصيل قد ينتفي اصل الايمان وقد لا ينتفي اصل الايمان على ما تقرر في مساله التولي والموالاه التولي هذا منافي لاصل الايماني واما الموالاه فمنها كبرى منها صوره الكبرى هذه بمعنى التولى هي منافيه لي لاصلي الايماني قال هنا قرر الشيخ الاسلام في هذه الايات انها داله على انتفاء الايمان الواجب بمواده من حد الله وان معاداته من واجبات الدين والايمان والاسلام لا يستقيم الا بها يعني لا يكمل ذكره في كتاب الايمان وقرره في مواضع منه وليس مراد الشيخ بقوله لا يستقيم له اسلام انو يكفر كما فهمه هذا الظالم مع انه في في السابق المواضع الاولى قال ما ذا يكفر الشيخ نفسه واراد به ما يتعلق به بالتصريح الذي لا يسقط عنه بحال من من الاحوال قال رحمه الله وليس مراد الشيخ بقوله لا يستقيم له اسلام انو يكفر كما فهمه هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الايمان عمن ترك واجبا وهذا بين بحمد الله الوجه الخامس ان لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه الفاسد لما لزم دخول مؤمن ال فرعون ومراته فرعون قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنها يعني يحتمل ماذا ان شريعتهم تجيز ذلك وان التصريح واجب في شريعتنا لا اشكاله في ثم ماذا ثم مخالفه اصل الدين الاسلام من عام هذا قدر مشترك لكن ثم احكام تتعلق بتفريعات لي هذا الاسلام العام يريد ان يحتمل ان لهم شريعه تختلف عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يلزم ان يكون شرعنا شرعا لمن لمن قبلنا الوجه السادس ان مهاجره الحبشه والنجاشي وقصته مع جعفر كانت في اول الاسلام وقصته مع جعفر كانت في اول الاسلام قبل اكمال الواجبات هذا مقررهم عبد الرحمن بن حسن انه ماذا يحتمل انه كان في في اول الاسلام والایه التي سدل بها الشيخ مدنيا وكل عالم يعرف ان القران نزل منجما والاحكام لا تلزم الا بعد بعد البلوغ يعني سماع بلوغ الاحكام الشرعيه وهنا لم تكن ماذا لم تكن حينئذ قد وجدت اصلا الاحكام المتعلقه ببالهجره لان الهجره الشرعيه انما كانت من مكه الى إلى المدينة لأن انتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام وأما مكة قبل ذلك كانت بلد كفر والحبش كذلك فلا يعبر عنها بأن هذا هجرة الشرعية إلا فيما نقل من معنى اللغوي فقط قال هذا لو تنزلنا مع هذا المعترض الوجه السابع أن عموم الآية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه أن يتوقع بإظهار الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان أن عموم الآية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه ان يتوقع اظهار الموافقه وقلبه مطمئن بالايمان فلا يلزم عموما يعني ماذا الا ان تتقوا منهم تقاه يعني مخصوصا بي به بهذا المعنى ولكنه اراد انه كان هو نفسه هو نفسه العثمان كان يتوقع دعوه الشيخ وهو يعيش بينهم ويشرح كتبهم جوز لنفسه ماذا الموافقه بالظاهر ومع ذلك منع غيره من الموافقه يعني اباح لنفسه ما حرم لي لغيره ولذلك قال ان عموم الايه مخصوص بما ابيح للمفتون هو نفسه في نفسه ان يتوقع باظهار الموافقه لدعوه الشيخ شرحها كتاب التوحيد الى اخره وقلبه مطمئن بالايمان يعني جاز له ما دام ان القلب مطمئن بالايمان فلا باس ولو شرح كتاب التوحيد فلا يلزم عمومها لمثل امراه فرعون او مؤمن الف عوله وسلمنا عدم التصريح الوجه الثامن ان الانسان يطلق ويراد به خاص ومعين كما في قوله تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه نعما قيل الكافر المراد بمن قيل وقوله واذا انعمنا على الانسان اعرض وناب بجانبه وقوله ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا فهذا ونحو عام اريد به الخاص وهذا معروف في اللغه والصلاح الشرعي مشهور عند اهل العلم مقرر في كتب اصول الفقه فما الذي اخرج كلام الشيخ عن هذا واوجب ادخال من ذكر في كلامه شرح الله تعالى ما اراد هذا النوع يعني عام اريد به خاص وهو شخص يعيش بين بين المسلكين في سلطان موادهم ولا بد من التصريح لا بد من, من التصريح لانه غير غير مكره وغير خائف غير عاجز فما الذي اخرج كلام الشيخ عن هذا واوجب ادخال ما ذكر في كلامه لو فرض عدم تصريحهم فالله المستعان اذا حاصل ما ذكره المصنف هنا شيخ عبد اللطيف انه في كلام الشيخ محمد لا يستقيم له اسلامه حتى يصرح به بالعداوه هذا عند القدره وعند الامكان اذا كان بين بين المشركين واما اذا كان عاجزا حينئذ يسقط ثم فرق بين وجود العداوه وبين ماذا؟ بين إظهار العداة فرق بين أمرين وإن لم يكن كلامه صريحا في هذا الموضع والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين